انت حب الجنة اخذ مني عيني اخذ مني روحي اخذ مني قال بشوف اشتهنه <تصفيق> يتمنى علي شريان اينا اذا مو انت لي ماريد الغرب حبك يا علي سنب عين الهيار سكوتك يا علي احلى من الكلام Sikotik ya alii Ahalimni lkelab Qalbo liha habak Adha ha hab dhraishill liba Walha ni qalboi Garamu yi wa taziiba Qalbo liha habak Adha ha hab dhraishill liba Walha ni qalboi Garamu yi wa taziiba شركة شركه الالق يجيني الليل وتخيل صرت نجمه بالسماء بساط الريح يحملني يوديني الهواء يجيني سهم شميد يصوبني واحس عنك مشيت واقول ان الله علما يا سهم شميد يصوبني واحس عنك مشيت واقول ان حسبيا شاقعذاب وادور له مشيت القلب وين ارد والقلب على بابك يا حدار قلب مايح بالغياب لون حبك عذاب شاقعذاب وادور له مشيت القلب وين ارد غف على بابك اري دو القلب على بابك أخذ مني عين أخذ مني روحي أخذ مني كالب شوف أشتهن أخذ مني أخذ مني روحي أخذ مني كالب شوف أشتهن اسمك وردة صار إذا أنا تشريد بعيونك غبار أتحول نديك يا الحبك نهار وبنورك شفيت شمس من انتظار يمك سعدت عيران بالحب حبك اسردناحي ولسان يغرد علي يا حزني وفراحي عيران بالحب حبك اسردناحي ولسان يغرد علي يا حزني وفراحي بين ديكي سنيني اطلبش تتمنى شلون عبن غيرك وانت حب جنة بين ايدك سنيني اطلبش تتمنى شلون عبن غيرك وانت حب جنة اخذ مني عيب اخذ مني روحي اخذ مني كار بشوف اشتمنى اخذ مني عيب اخذ مني روحي خذ مني يا قشوف اشتياقنا الهندسه الصوتيه والتوزيع ضياء كلمات والحان ابو محمد الحميداوي تم التسجيل في استوديو الراي الاسلامي يجيني الليل واتخيل صرت نجمه بالسماء بساطة الريحة يحملني يوديني الهواء يجيني الليل واتخيل صارت نجمة بسماء بساطة الريحة يحملني يوديني الهواء بسهم شاميت يصوبني وحس عنك مشيت وقول انحسب يا الله علمه يبغي رضاك سهب شامي تصوبني وحس عنك مشي وقول انحس بي الله وعلي ما يبغي رضا يا حدر قلب ما يحمل غيابك لو انحبك عذاب عشق عذابك وادور لوق مشيت القلب وينها ارد والقى القلب غافع يا حدر قلب habat azab hashq azabak